من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وضعته مقاماً محموداً الذي وعدته إنك لا تخلق الميعاد Allahumma salli ala sejidina wa nabijina Muhammed wa anzilhul manzilal muqarraba indake jeuma lkijama. Prenose Imam Ahmed u svome poznatom hadijskom dijelu El Musned قال امام ترمذي في ابن يسارا ده الله رسوله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح ثلاث مرات اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم قرأ ثلاث آيات من آخر سوره الحشر وكتب الله به 70 الف ملك يصلون عليه حتى يمسي وان مات في ذلك اليوم مات شهيدا ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزله وكاجه 3 puta kada osvane euzu billahi essemil alim minashaitanir racim te potom prouci 3 za dna ayetaj sure alhasr Allah Čelešanuhu zaduži 70.000 meleka da donose salavat, to jest da blagosivljaju takvu osobu, sve dok ne omrkne, a ako umre u tom danu, smatra se šehidom. Onaj ko to kaže i prouči kada omrkne, ima u toj noći istu nagradu. Braćo i sestre, proučimo i naučimo ove riječi. أعوذ بالله السميل العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء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 بسم الله الذي لا يدر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الله خير الفاتحين بحرمة وبركة بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الذي لا إله إلا هو الملك الملك الكدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو صارق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم